وَلَكُمْ مِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُصِينَ بِهَا أَوْدَيْن ولمن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلمن الثمن مما تركتم من بعد وصية بها وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَانَةً أَوْ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَانٌ الثلث من بعد وصية <تصفيق> يصاب بها أودين يصاب بها أودين غير مضاض وصية من الله والله عليم حليم